بوك تو نوة سبرزيجا. تسعة عشر تسعة عشر انبوكاترية. في المطبخ في المطبخ ايو بوكاتارية نوة عندك مطبخ جديد ce vrei să gătești astăzi? Ce vrei să gătești astăzi? Ce vrei să gătești astăzi? să gătești astăzi? هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ ساكور تسكارتوفي هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ سسبل سالاتا هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ أونديسون باهاريلي أين الأكواب؟ Ainel al Unde sunt vasele? Aina al atbaq? Aina suhun? Unde sunt acâmurile? Ainel al mala'iq wa al sakakīn? Aina al Ai un desfăcător de conserve? Ai un deschizător de unde este desfăcătorul de sticle? Unde este tirbușonul? Ai ca pentru flaconuri? Ai supa în această oală. أطبخ الشوربة في هذا القدر. أطبخ الشوربة في هذا القدر. برجشت باشت لنعجاستي جاية. أطهي السمك في هذه المقلاة. أطهي السمك في هذه المقلاة. برجشت لجوم لبرجست جريل. أشوي الخضار على هذه الشواية. أشوي الخضار. على هذه الشواية؟ يوب ما صا. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. عيد سنكوتيلة فركلي تلاش لينجورلا. هنا السكاكين والشوكات والملعاق. هنا السكاكين والشوكات والملعاق. أي صنار فرفرلة ششررفلب هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكات الصحون والمناديل؟